فَالْقُرْآنُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كنتم تعملون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 ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما كذلك كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي أمر ربك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 فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تحرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يهدي من يُضِلُّ وَمَا لهم مِن نَّاصِرِينَ وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جُنُودَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ لَا يبعث الله من يموت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 أن نقول لو كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا جروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما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 لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفا من الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذه في تقلبهم فما هم بمعجزين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 قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون وله ما بالسماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر إذا فريق إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه, لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر حدو بالؤثى ظل وجهه مسودا قل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون إن لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل واللعنب تتخذون منه سكرا تَتَّخِذُونَ منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لا لقوم يعقلون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 ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ان الله عليم قدير اللهم فض لنا بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براد مَا على ما ملك التيمانهم فهم في سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات من السماوات والعرض شيئا ولا يستط ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم انتم لا تعلمون ضر الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر لا يقدر على شيء ومرزقناه ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو يوفق من الشر وجرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقدر الله مثلا ورجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستويه هو والذي يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط وهو على صراط مستقيم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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah. <laughs>